الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حيا الصلاة حيا الفلاح كنكم في الصلاة كنكم في الصلاة اللهم أكبر الله أكبر لا إله إلا الله <تصفيق> <اله> الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مَا يَوْمٍ فِيهِ يَبِيدُ إِنَّكَ لَأَخْذُ وَإِنَّكَ رَشِيدٌ اهْدِنَا الصِّرَاطَ فَرَضَ النَّبِيُّ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ضِعْفَ الْفَضْلِ عَلَيْهِمْ وَلَمْ يُنّ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ أَلِفْ لَا الكتاب الحكيم مذو رحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخر منهم يؤمنون أولئك على حدهم يوافقهم وأولئك هم المخلصون وَنَعْمَ إِنَّهُ من يشتري لهو الحديث ليهل عن سبيل الله بغير حلم ويتخفها هوا أولئك لهم عذاب مهين وإذا تتلى علي آياتنا ولا مستكبرا كأن لم يسمعها كأن نفين وَتُنَيِّ وَقَرَاهُ فَبَشِّرُوهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ أَللَّهُ أَكْبَرُ سَكَانُ اللَّهِ بَنْحَانِ دَعْهُ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 مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين ألهم عليهم وإن المغضوب عليهم ولا الضالين الذين آملوا وعملوا الصالحات لهم جداة النعيم خالدين فيها وعثى الله حقا وهو خير الحاكم خلف السماوات بضيل عبد ترونها وأنقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبس فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبسنا فيها من كل زوج كريم هذا خرق الله هذا خرق الله فاعوني ماذا خرق الذين من دونه بل يضلون في ظلالهم الله أكبر سمع الله من الحمد الله أكبر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 Assalamualaikum warahmatullahi Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh Allahu subhanahu wa ta'ala wa al-fadl wa al-karam wa al-baraka wa al-hasanat اللهم يا رب واسمح لنا ان نكون من عبادك الذين اخلصوا لك وصدقنا اخره الذين تعاملنا وعن حياتنا بالبر والخير واجعل ما طرحته علينا في الله اننا نسلك من باب رحمتك وانزل اللهم فضلك والسلام عليه الاسم والوالد متل البرين سن أعطبتنا في أمور كلها واجدنا من تجدفني وعزب الأخرى اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله واليذي فلخه كله وإليه جره كله يظهر لنا ما أضعنا جميعنا واصلنا فيما باقي أولا من عمرنا واجد علينا أن تتصوّب الرحيم ربنا حدنا لأزودنا وزروا ليدنا ورجعنا وجرمنا ربنا نارينا فيه الحسنة وفي الأخذة الحسنة وفي, الحسنة وفي دعوا سبحان الله وما وداحه بيسران واخر دعواهم الحمد لله رب العالمين